ما تسبق من أمة الأجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدَ الْمِقَومِ الَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلَ لَمُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَرِهِ فَسَتَكْتَبَوْا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيمِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِمَّنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا مرسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون